بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أنا هستنتد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أيها الأحبة في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا نتحدث في اللقاء السابق عن نهي الإسلام أو نهي القرآن عن مراس النساء وعن عضلهن لاخذ ما دفع إليهن من مهر أو ما عندهم عندهن من مال إلا يتنفعش مبينة ثم أمر القرآن بالمعاشرة بالمعروف وقال فإن كريتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني صبروا عليهم لكن هناك بعض الصور أن الرجل لا يستطيع الصبر ويريد أن يستبدل بها زوجا غيرها أو بدون علم يريد أن يستبدل بها زوجا غيرها عايزة الله ويجوز غيرها القرآن لم يغفل والإسلام لم يغفل هذه الحالة وهذا حرص شديد جدا من المولى سبحانه وتعالى أولا على أمور النساء الأمر الثاني على توضيح شريعته ودينه ومنهجه لعباده حتى يستقيم حالهم ويستريح بالهم ويسعدون في الدنيا وفي الآخرة فقال سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان اردتم استبدال زوج وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداه طارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واسما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميساقا غليزا الله الله إذا كان ربنا قد أباح في حالة العب من المرأة والفاحشة من المرأة وصلاطة اللسان من المرأة أباه أن يأخذ زوجها منها بعض ماله أو ما دفعه إليها هنا ينهى الرجال ويخوفهم أن يأخذوا مما أعطوه لأزواجهن حتى ولو كان قنطارا أي شيء منه عدل هذا هو العد لعدل الالهي ولا عدل فوقه زوج كلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة زوج وما كل من يسمى زوج الرجل يسمى زوج والمرأة يسمى زوج ده لزوج ما كان زوج أتأخذونه بهتانا بهتان بالكذب بالدعاء الكذب أفضى بعضكم إلى بعض أي حصل الاتصال الطبيعي الفطري الذي يحدث بين جميع الكائنات الحية وأخذنا منكم مساقا غليظة المساق والعقد والعهد الذي أخذه الله على الرجل في الإحسان إلى المرأة يقول ربنا سبحانه وتعالى إذا أردتم طلاق امرأة والزواج بالاخرى وكنتم قد دفعتم لهذه التي لا تريد نها مهرا مهما كان المهر ولو كان قنطارا وكلمة قنطار تشمل كل شيء قنطار من القط قنطار من الحديد قنطار من الزهب يجوز كل شيء وآتيتم إحدهن قنطارا قنطار من المال قنطار من الريالات من الدولارات من الجنيهات موزول كده فلا تأخذوا منه شيئا أدل حكم لا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا عايز تتجوز غيرها يا خسي بلاحوها وما أخذته وروح تتجوز فإن كان عندك حق لن يعاقبك المولى إذا كنت ظالما لها ستلاقي العذاب الأليم يوم القيامة على ظلمك في هذه المرأة فلا تأخذ منه شيئا ثم يبغض ويكره في أخذ شيء أتأخذونه مهتانا وإسما مبينة يعني أتأخذونه بسبب فرية تفترونها وكذبها تفذبوها عليها تقولوا انها عملت كذا انها سيئة الخلق انها مش عارف ايه ويجذب على بما ليس فيها يبهى ولذلك البهتان ما يبهتك ويحيرك تصطدم الله شيء غريب جدا يلفت نظرك فهي الكذب يعمل ببهت البهتان اشد انواع الكذب فهو يجذب عليها ويدعي, ويدعي ان فيها ما ليس فيها أتأخذونه بسبب البهتان إن لكم فيه لا اسم كبير واسما كبيرا اسم كبير بسبب ذلك ثم يزيد ربنا في الانكار فيقول وقيف تأخذونه لا استغراب استبعاد انكار بعد الانكار تنفير بعد التنفير تجديد بعد التجديد تخويف بعد التخويف وكيف تأخذونه إزاي ناس إزاي تأخذونه كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض بعد هذه المخالطة وهذه المعاشرة الاثنين أصبحوا جسد واحد وروحوا وحدة وتمت بينهما علاقة لا تجدها المرأة مع أي من أقاربها أبداً افضى بعضكم الى بعض هذا الامضاء وهذا الاتصال بينكما ينفرك يجعلك تأبى ان تأخذ منها شيئا كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ايضا مساقا غليظا المساق الغليظ شيء يليق قول الله تعالى في امساككم بالمعروف او تسريح باحسان نعم انما ينبغي ان يكون في حسن صله في فراق بالمعروف muashara bil ma'ruf wa imsak bil عند الفراق تاخذ حقه انما ما قيمة من لا يهمه هذا الميساق وما نوعه في عالم الإنسانية على أي حال المسلمين والعلماء دي مسألة اسمعوها جانبية كده من كلمة قنطار هذه استدلوا على أنه لا لا حد أعلى للمهر وربنا سواء الله ترك تحديد المهر للناس حسب أعرفهم حسب مجتمعتهم حسب ظروفهم المادية وغنهم وفقروهم فقر على قد حاله والغنى على قد حاله يعني ما جيش أقول عشر روش والغنى يقدر يدفع مليون أو يدفع مية مثلاً فيه لطا عشر وفيه لطا عمية وفيه لطا عميتين تلتمية ألف ألفين عشر مليون يبقى كله على حسب حال لما ربنا فتح الباب وثيتم هدهنا قنطارا مفتوح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه صعد المنبر ونهى عن المغالاة في المهور وقال لا تغالوا في مهور النساء فوقفت لهم رأى وقالت له كيف تقول ذلك يا عمر والله عز وجل يقول وآتيتم إحداهنا قنطارا لو أن هذه الكلمة قيلت في زماننا لزعيم من الزعماء لطارف رأسها وقد يكون رأس عائلتها معها أيضا ننظروا إلى عمر الشديد القوي صعد المنبر مرة أخرى وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر يا الله هذه هي العين من الحكام إذا ربنا ينصر بالإسلام وعز بالمسلمين أصابت امرأة وأخطأ عمر ولذلك هذا الأمر في المهور مفتوح لكن في السنة الدعوة إلى تيسير الزواج وتيسير المهور لذلك في الحديث الشريف إن من يوم للمرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وعدم المغالاة في المهور يعني مكسب يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى لفتح الباب أو, أو, أو للحد الأعلى فدي لحالات يعني ندرة إنما ما يبقاش قانون ما يبقاش مطبق كل واحد حتى اللي مش لاقي يعمل زي اللي لاقي الذي ليس معه يفعل مثل الذي معه ولذلك نتيجة المغالاة في المهور دلوقت سبحان الله عزوف الشباب عن الزواج وكسرت العوانس وانتشرت العنوسة في العالم الإسلامي بشكل رهيب جدا جدا ورأينا بسبب خلاء المهور ما لا تحمد عقباء أولا عزوف الشباب عن الزواج كسرت العوانس بسبب عدم من لا يقبل عليهن لغلاء المهور ظهور حالات جديدة الآن كالزواج العرفي هروب من المهر والنفق والتبعات البولفريند كما يقولون المشي الماجن ظهور حالات من الزواج زواج المسيار وان كان فيه كلام هناك من اباحه واناك من منعه وابحته ارجح كل هذه الامور نتجت عن عدم تسير المهور ولذلك الدعوة الى تسير المهور دعوة الى امان المجتمع و الى سلامته وحتى لا يظل فيه شباب عاجزون عن الزواج ولا يظل فيه عانسات كثيرات حتى لا المجتمع وتعم فيه الفاحشة وتنتشر فيه الرزيلة ولذلك نهيب ويهيب العلماء في حالة الزواج بتيسير المهور وعدم اشتراط الاباء مهورا محددة لأنه في بعض البيئات يشترط الأب أن يأخذ مهرا مقداره كذا نظير أن نعلمها نظير أن نرباها وقد يأخذه لنفسه مع أنه مهرها ومالها الخاص لها إنما الأب يأخذه ويشدد فيه ولذلك قد تفشل الزيجة وتجلس عنده حتى تبلغ الأربعين وتتخطى سني الزواج ويضيع نص المجتمع بالمغالاة في المهور اللهم هي لنا من أمرنا رشدها اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واخذر لنا الخير كله يا رب العالمين وعن على تطبيق شريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته